وَتَمَّْكَنِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلََّ يَهَنَّ مَ مِنَ الْجَّةِ وََّاتِ أَجمَعب وَكُللًاَّ قُفّ عَلَيكَ مِنْ أَذَائِرُثُ لِمَالُوا سَذْبِتُ بِهِي فُ آادَك وَجَ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 وَلِلَّهِ غَائِبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لام ميم را تِلْكَ آيَاتُ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نُقَصِّصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ